وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 طاغين مآبا لابثين بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء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 met dezelfde manier om te spreken. En ik wil ook graag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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يَدَاهُ